بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 فَلَمَّا أَظَاتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الَّا يُبْصِرُونَ صُمْ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْكَ صَيْبٌ مِنَ السَّمَاء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 فَلَا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أَلْدَادَوْنَ وَأَلْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِصُورَتٍ مِمْ مِثْلِهِ فأتوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة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 أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة، فقال أبئني.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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ولا تقرب هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة من الظالمين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 هذا فمن تبعه ذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ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 وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وَذَخُلُ الْبَابَ سُدْدَةٌ وَقُولُ حِطَّةٌ نَغْفِر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 فَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ الله وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أذنى بالذي هو خير؟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 أفطت معون أي يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرضونه من بعد ما عقروه وهم يعلمون.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 قالوا بِمَا بما فتح الله عليكم بِهِ به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون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 ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 وذِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَهُ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَأَتُو الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن تُمْ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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فرقة منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان.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 بِسَمَ اشْتَرَوا بِهِ انْفُسَهُمْ انْيَكْفُرُوا بِمَا انْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا انْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ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 قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرس الناس على حياتهم ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أين يعم؟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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوا للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات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 وَمِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى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 تَقُولُ مَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 فالله يحكم بينهم يوم فِي فيما كانوا فيه يختلفون ومن أَظْلَمُ ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها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 اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود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 ربما وبعث فيهم رسولا منهم يثلو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن مدلة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين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 قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت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 أَمْ تقولون إن إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم من من كتم شهادة عنده من الله؟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 وكذلك جعلناكم امهة وسطا لتكونوا شهداء اعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع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 ناس لرؤوف الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة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 وحيثما كنتم فولوا جهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة، لألا يَكُونَ للناس عليكم حُجَّةٌ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني. فلا تخشواهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة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 إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون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 أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءا ونداءا بكم عميون فهم لا يعقلون يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون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 والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ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 تعب العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجذف فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام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 وما تفعلون من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا للألباب ليس عليكم جناح أن تبتغو فضلا من ربكم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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ بِإِثْمٍ لِّأَمْرِضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا خُلُفَ فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ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 أم حاسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟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 إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يغجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر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 دوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين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 والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فَاءُوا فإن الله غفور رحيم وإن عظموا الطلاق فإن الله سميع عليم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 فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله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 تقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر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 وَاتَّقُ اللَّهَ وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يَتَوَفَّنَ مِنْكُمْ وَيَذْرُونَ أَزْوَاجٍ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهُرٍ وَعَشْرَةٍ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 ولا جناح عليكم فيما عرضت به من خطبة النساء أَوْ اكننتم في انفسكم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 وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت تملك قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال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 يا يوم لا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاع، والكافرون هم الظالمون. Allah لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.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 أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت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 منهن جزءا ثم ذعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذل لا يتبعون مَا أنفقوا من ولا أذل لهم أجورهم عند ربهم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 ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين. فإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير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 له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله زرية بعفاء وله زرية بعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت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 والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذك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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير ثلأ أنفسكم وما تنفقون إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أخصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من تعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافا، وما تنفقوا من خير، فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون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 يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفاج أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم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 يا أيها الذين آمنوا إذا تداينت بدائن إلى أجل مسمى فكتبو واليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله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 وَٱشْهَدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخْرَى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 وَأَذْنَ أَلَّا تُرْتَابُ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُنَّهَا بَيْنَكُمْ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُنَّهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا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 والله, والله كل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اتمن أمانته وليتف الله ربه